يقول قد سئل دارا رحمه الله عن حديث علقمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه نعم من سيكتب نعم بندر أفلام ابل قالا يروي اعمش واختلف عن اروامه عبد الرحيم محمد عن الاعمش عبد الرحيم بن حماد الصبور هل احسن ايوا كلش احسن عن الاعمش عن ابراهيم عن القمه عن عبد الله بن مسعود مرفوعا قال وكذلك رواه فرقد السبخي عن ابراهيم عن القمه فرقد السبخي عن تبع الاعمش بس ضم فحوص ورواه الشريك عن الاعمش مش أبي أربعة ثمانية. تمام، وعن الشيباني. عن, عن مسعود. قال ذلك أحمد بن إبراهيم الدورقي عن طلق بن غنام عن شريك قال ذلك أحمد بن إبراهيم عن طلق بن غنام وقال يحيى بن سلام أو سلام عن شريك عن الأعمش عن الآمش، عن إبراهيم، عن عبد الله، وعن أبي سفيان عن جابر. الآمش أيضاً عن أبي سفيان. لا تمام مش مشكلة وقيل عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الآمش وقيل عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الآمش ان امش عن ابراهيم ان همام ان همام عن عبد الله يا رجل من قوله قال وقيل عن زياد بن عبد الله البكائي عن الأعمش وقيل عن زياد قيل عن زياد وفرد وفرض فوق قيل عبد الرحمن بن عن الاعمش عن ابراهيم عن ابراهيم التيمين عن الحارث بن شويط عن عبد الله موقوف شهاب عن مسلم الأعوار عن إبراهيم عن إبراهيم عن القمع عن عبد الله عن المسعود طيب عبد الرحيم بن حماد ضعيف فوق فرقد السبخي ضعيف طيب شريك بن عبد الله معروف صدوق يخطئ لكن عندنا طلق ابن غنام ماذا عندنا إذا مش... نعرفش حد يا بن نعم وعبد الرب صدوق يهم ومسلم أعبد صدوق يهم ومش هاب وش هيك نعم ماذا تقول نجد ان منار الحديث على الأعطش تمام وقت يخلم في تسميه شيخ الأعمش، مره سموه ابراهيم ومره سموه أبا عمري ومره سموه سفيان وايضا اختلف ما بين وقت وراثه على ابن مسعود ولكن قبل ان نرجح على الاعمش نرجح على شريك أول، فقد رواه البراطي عن طرف بن عن شريك عن الاعمش عن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود And he said that عن شريك عن about عن servant ولم the Amash, about وفي and سما did عن forget. And he called Abraham, and at the first he called Abraham, about the Ibn Mas'ub. So first, we'll be able to say, that حتى كان ضعيف ولكنه إنه واقع واحد. بس الوجه ال المسبق عن عن شريك ووجه العام وليس وجه الرجل. هذا الرجل ضعيف هو واقع مع الجد. <تسفح> <تصفيق> لا لا, لا تسبر يعني هو كما قلت المزار الحبيس. وحديث الأعمش وحديث الأعمش والخلاف في في تسمية الشيخ الأعمش وكذلك في رفعه وقفه فنجد أن الطريق الأول عبد الرحيم بن حماد رواه عن الأعمش عن إبراهيم عن قامري مسعود ولكن من طريق عبد الرحيم بن حماد واضح عن الأعمش وعبد الرحيم ضعيف وجاء أيضا من طريق شريك فمرت الرواه عن شريك طلق بن غنام عن شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن المسعود مرفوعا وجاء من طريق يحيى بن سلام عن شريك عن الأعمش عن إبراهيم علي بن مسعود مرفوعا ومرة جاء من طريق الأعمش عن أبي سفيان من نفس هذا الطريق من نفس طريق يحيى بن سلام عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا وهذا من تخليط ومن ضعف يحيى بن سلام حيث يعني ساق هذا السياق وساق سياقا آخر لم يذكره أحد وطريق جبل جابر فهذا الطريق فيه نكار هذا المنكر ثم عاوز تمسح الطريق من امر به عني وقيل عن عبد الرحمن المهدي عن الثوري عن الاعمش عن ابراهيم عن أمام عن ابن مسعود موقوفا جعل كذلك عن ابراهيم عن همام ولكن صدر هذه الروايه بالتمريد كانه في الطريق إلى عبد الرحمن كلام وقيل ايضا عن زياد البكاء عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بشويه موقوفا هذا ايضا من طريق زياد البكاء وفي الاسناد اليه كلام قال و رواه شهاب عن مسلم الاعور عن إبراهيم عن القمه عن ابن مسعود طريق اخر يعني و طريق ابراهيم مرفوعا هذا ايضا نعم يعني أسلم, اسلم ما يكون معنا هو الطريق الاول عبد الرحيم بن حماه عن الاعمشه عن ابراهيم عن القمه و تبع الاعمش على ذلك من طريق فرق السبفي لكن هنا ابن عمتى رجح قال الصعي عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الله مرسلا يعني كان مرجح لهذه الطريقه لهذه الطريق التي رواها لحيه ابن سلام عن شريك عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الله بن مسعود ويعني سلم المحقق نفسه والذي قلت عفو الدار قبله والذي قال عفا الدار قبله على كل يعني والحديث كله مليء بالعلل لكن ما هو الراجح من هذه الطرق الدار قبله يرجح هذا الطريق الذي يريده هنا يعني ان يمسح بفرفة السماء. كما رجع الأعمش. وكذلك ما في ضعف عن الأعمش. أتفرق. أتفرق. فقضيت هنا ايضا عبد الرحيم ضعيف. وخالفه شريك. يعني شريك قد يكون مقدم عليه. لكن اختلف نفسه على شريك. فلكن هذه الرواية منكرة في الترجيح على من؟ على شريك. لأنه راجح عن شريك الآن ما رواه الطرب على الطرب بنام بنام لما نأتي لهذه الرواية الرواية 16 المرجح الآن <تصفيق> أن الأسانيت اللي هي ضعيفة إذا يبقى معنا فقط هذه الرواية لو جينا رجع ما بين عبد الرحيم بن حمد وبين الشريك الروائي شريك تكون الأرجح سيكون الأعمش عن أبي عم الشيباني واضح عن ابن سعود وأظن أن هذا بعيد يعني أقلش أن الأعمش وسع الرواية وهو مش مشكلة لكن من يثبتها ليس من كل الطرق صحيحة إلى الأعمش؟ لو <تصفيق> فرضنا أن الأعمش الآن كل الطرق دي إليه صحيحة وجدنا أن نقول طيب كيف مرة يروي عن أبي عمر الشيبان ومرة عن إبراهيم ومرة عن أبي سفيان نقول الأعمش إمامه مثله يروي عن مثل هؤلاء وأكثر فلا بأس لكن متى إذا ثبت ذلك عن الأعمش؟ إذا صحت الرواية إلى لكن الوجوه كلها العمش ماذا؟ ومرة ضعيف. أقول إن هو ما شاء الله إن شريكه ولزي وهم على الطريق في في خط العمش عندي. الله عبده شيء بينه أو رضي إنما نقول ذلك إذا تكافت الطرق عن شريك. لكن يصح صح الترجيح على شريك فيعني سلم ضعيف وتنقله الناس ثقة فيكون وجه الراجح عن شريك وهذا. نعم. الله يوفقنا لا من عمش من مكتئب. لو أصحابه مكثرون عنه اين هم من هذا الحديث؟ أنت أين كنت؟ <تصفيق> أين كنت <تصفيق> معنا؟ يعني قبل ثلاثة قبل من قليل يعني تمام أخونا محمد سأل نفس السؤال <تصفيق> قال الآن الأعمش مكثر وامام ولا يستغرب من مثله أن يروي عن مثل هذا الجمع صح؟ مش ده نفس كلامك؟ لا هو أصدف أن مثل. <تصفيق> هل أصبحت للميذ الأعمش حدوثون عنه؟ أي فضوء؟ وإحنا قلنا ماذا وإحنا صححنا رواي عن الأعمش حتى يقال الأعمش لو التلاميذ مكثرون فكيف تصححون رواية هؤلاء الطعفاء عنه مثلا؟ لا لا م? الحديث ده هل من هؤلاء الأصحاب التلاميذ الذين رواي عن الأعمش منهم ملازم له أو منهم مكثر أو منهم أكثر من الزمن؟ يا شيخ أنت الثولي؟ طيب لماذا ترجع لو يكو على بقيل مشكله ان الطريق اليه ضعيف فضح الطريق اليه ضعيف آه. انما يقال عند نقول نحن صحه وجه او صحه حديث من الحديث عن اعمش المكثر فيا لي مفترض ان يكون منكرا لماذا لو فرضنا مثلا عبد الرحيم محمد رجحنا هذا الوجه عنزه لك ان تقول لا هذا وجه ممتن أين تلاميذ الأعمش الثقات الأثبات فلم يروه هذا الحديث لكن احنا نكون أصلاً كل الطرف ضعيف عن الأعمش <تسجيل> <تسجيل> حتى الواية اللي رجحوا بطلقهمي فيه الواية الأعمش إبغاهم عن المسؤول في شوالة الواية من الواية حتى لتعطد هذه الواية اللي رجحها للتلقهمي فهي إبغاهم عن المسؤول المشارج أطلقنا الواية الشريكة نسانية غير موجودة مش ممكن رات عبد الرحيم نحن مع فرقة مع مجتمع تفحسن في الشوائب؟ إحنا مش لو, لو رجحت الوقت الأعمش هذه ثم تابع الأعمش فرقة السبقي على هذا الوجه يصح هذا الوجه إحنا مش بالتصيحة إحنا بننظر ما هو الراجح عن الأعمش متابعة فرقة الأعمش الآن لا ترجح ولا تقوي ما رجح عنه لماذا؟ قد يكون هذا الوجه أصلا شاذ لا يخبط عن الأعمش يبقى صار الفرقه بالسبخ متفارد بهذا, بهذا الوجه الحديث ولا لازم ببق بقيت لهذا لازم صحيحة لهذا ولا يكون ترجيح على الأحداث على الأسمين لا لا زوج الترجيح. الترجيح يرجح الدار على ما أمله الترفضني يرجح على ما أملاك. أما ان نقول أن الدارقطني رحمه الله يرجح بناء على ما أخفى ولم يذكره نريد أمثلة لهذا؟ أنا مشتبات بعض الأحاديث وجدت كزادي يعني يعني أخبرت في بعض الأحاديث اشتبتها. أنت الدرس لو جيت حديث مثل الله. رأيت حديث صحيح مسلم. رأيت من الترفضني لو المرسلة. على طرق لم يذكرها الدارقطني. ما نعم أن تقف على طرق لم يذكرها الدارقطني، فهذا موجود بكسر هذا موجود بكثرة. لكن نحن نتكلم الآن في مثال في طريق يسأل عنه الدارقطني، فيورد روايات هذا الطريق. يعني هذا الحديث من طريق المسعود. فالدارقطني يذكر ما يحفظه اصبر عليه من روايات عن المسعود في هذا. لا تقل لي أن الدار قطني عنده في حافظتي طرق طرق عن ابن مسعود في هذا الحديث لم يذكره وإحفظ وبناء عليه رجح الطريق المبهم الذي يحفظه ولم يذكره تمام ولم يذكر رجح على هذا غير صحيح ما أنا معك انا اقول غير صحيح على ما أعرفه مش اقول غير صحيح على ما تصدمره أنت في الدرس ده مش صدقك ليش يعني لا نفسي يعني لا رجح طريقة موجودة أو ايه موجود موجود موجود اللي هو ايه اللي هو هذا هذا هذا شريك انت بتقول رجح هذا لشواهد عندك. او عواضد لم يذكرها هنا هذا غير صحيح جزما لكن مع ذلك نقول هات لنا الامثله خلاص ان شاء الله